كُلُوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا يَغْوُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَ بَارَ